قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله استووا أقيموا صفوفكم وتراصوا حاذوا بين المناكب وسد الخلل الله أكبر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 كن لهم في الارض اقاموا الصلاه واتوا الزكاه وامروا بالمعروف وامروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبه الامور الله اكبر الله سميع الله لمن حمده ربنا لك الحمد الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله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 الى في قرش الى فيهم رحله الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت فليعبدوا رب